السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على بيدي الذي استفى لا سأمن بالمشتبر والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكمين الشرفة وبعض إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع سورة الأنفال نسأل الله دعا نسألنا إتمامها بلغنا إلى قول تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه قول تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه إنه عزيز الحكيم وخطم سبحانه جل في علاه الآية بهذين الإسمين العظيمين الكريمين العزيز الغالب القهار القوي الجبار سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء والذي اذا اراد شيئا قال له كن فكان غلب عز قهر جل جلاله ولذلك تعريف القلوب لا يملك بحال من الاحوال فالقلوب المتنحره لا يمكن تعريفها إلا, إلا بمن خلقها ومن, ومن يحول بينها وبين النفس ولذلك صدر الله الباب في اول الربع بأنه قال إن الله يحول بين المرء وقلبه فالله جل في هو الذي يؤلف بين بين القلوب أن هذا مقصد من مقاصد الشريعة لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم في كل سبيل يصل إلى, إلى تأريف القلوب أمر به وفي كل سبيل يصل إلى تغير القلوب ينهى عنه لذلك قال, قال, النبي قال الله تعالى لا خير في كثير من نجوههم إلا من أمروا صدخة أو, أو معروف أو إصلاح بيننا هذا تأليف القلوب في هذا الباب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا وإن كان الحديث في ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل إن يحب فلانا فقاله فقال اخبرته وقال قال اذهب فاخبره يعني هذا كله وقع عنده اذهب فاخبره بأنك, بانك تحبه وكل ماده نزاع حكمها النبي صلى الله عليه وسلم انها امباء امباء ان يبيع رجل على بي اخي او اخته او اخيه انها عن كل ذلك مادة نزاع ماده سد ذات البين و عليكم السلام عليكم السلام ورحمه فلذلك رسول الله ينهى عن فكل سبيل يصل إلى تاليف القلوب امر الله به وكل سبيل يعني يصل إلى تفتيت القلوب فساده البين إلا حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك امتن الله على الصحابه الكرام عندما هاجر المهاجرون وكانوا في فقر وكانوا في في لؤائم لكنهم صدق الله صدق نصر الله للرساله باعوا الغالي والثمين وايضا تركوا الوطن الاصيل من اجل من اجل رضا الله ورضاه فالله تعالى وفقهم المناسب والف بينه وبين الأنصار فالانصار كانوا يعني كما وصفهم الله تعالى على انفسهم وكانوا مخصصوا يحبون من هاجر اليهم لذلك سعد بن قال عبد الرحمن اوف يعني قال انظر الى هاتين الزوجتين هاتما عذبتك طلقتوها وتزوجتها انت قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك قلنا وختم الآية بالعزيز الحكيم يضع الشيء في الموضوع ما ألف إلا من يستحق أن يتألف مع أخيه وأيضاً, وأيضا بأنه عزيز على القلوب لأنه يتحكم في القلوب القلوب الأسبوعين وصابه الرحمن يقلبه كيف يشاء قال الله تعالى يا أيها نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني الله ذك فيك سبحانه وتعالى في قال قل على الأيتم ما تدعوه من دلان أراضين الله ودرنا لنهن بكشفات دره أو أراضين برحمته لنهن المسكات ورحمته ولحسب الله عليه يتوكل ومتوكله فهنا يقول حسبي الله يعني كافيني ولذلك قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده, عبده بل وربي هو يكفيني الله جل في علاء القوي القادر المقدر القدير العزيز الحكيم الجبار القهار المتكبر له كل شيء بيده كل شيء إذا أرد شيء قال له كن فيكون يا أيها النبي حسبك الله يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين فلا يقول أهل الجهل والضلالة يعني من اتبعك من المؤمنين هم حسبك أيضا يعني يكفوك هذا ليس صحيح يا محمد حسبك الله والمؤمنون أتباعك أن تتغف عليهم حسبهم الله يكفيهم الله جل, جل في علاء فهو نصركم وهو, وهو, وهو كافيكم قال الله تعالى والله غالب على, على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا أبا بكر ما ظنك, ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا أيضا يقول قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي فالله كافيهم سبحانه وتعالى وكافي المؤمنين أمرأي تعامل القطاب وهيخطب الناس والمسألة يعني عقله كله في الجيش فقال الجبل الجبل الجبل, الجبل يسري أبد الرحمن يعني قال ما أحب الناس أن يتكلموا عنك يا أمير المؤمنين أين كنت وأين وما تقول فأنت فيه انت تخطب بالناس فأنت تقول الجبل الجبل يسري قال نعم رأيته رايتهم في مأزق ورأيت أن, أن, أن الخرج من ذلك هو أن يتقب الجبل وحتى سريع لما جاء قال سمعت صوت عمر يقول الجبل الجبل يسري ومن ثم أرى في ذلك أن الملك يعني هو الذي حمل صوته وتكلم بصوت عمر وصحة أن صوت عمر يذهب إليه يذهب إليه نعم لحظة فهي كرامة من الكرامات الجبل الجبل سريع صوت عمر ذهب إلى سريع والحديث فيه جهال السند فيه جهال لكن يمر ويستأنس فيه السير يخفف فيها في الأسنين قال يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال هنا لاكتساب سمت الشجاعة والإقدام والبسالة والمروء والشهامة والقوة والرجولة يا أيها نبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقون هذه أيضا فيها الكلام على النسخ يا أيها نبي حرض المؤمنين استمد الهمم حثهم على ذلك وحضهم على القتال بيفوزوا ليح... ببعضهم اثنين لما ي... اذا علم الثمره يعني ما توالفوا في المقدمه إذا علموا علموا النتيجه والثمره ما توالفوا في المقدمه كانت لهم المقدمة يعني بنتيجه باهره مشرقه لما ي... إذا... اذا اذا علموا بانهم يعني عند الله تعالى يكونون في درجه الش... الشهداء وهذه الدرجة لا لا لا تدنيها درجه و... و... والشهداء يتفاوتون في درجاتهم ايضا كما بين السماء والأرض ف... وأنهم بين إحدى الحصنعين النصر أو الشهادة النصر أو الشهادة ولذلك لما قال أبو سفيان يوم يوم بادر قال لا ليسوا سواء ليس سوا لسنا سواء قتلنا في الجنة وقتلكم في النار فأمرهم بالحث واستنهاد الهمم للقتال لنصرة الدين لأن يبيع نفسه لله لا يفعله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأملهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يا أيها نبي حرد المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا ماتين هذا الأصل الأصل أن الواحد أن الواحد منهم يقف أمام عشر الواحد منهم يقف أمام عشر وهذه فيها دلالة واضحة جدا على, على قوة المؤمن وعلى صبر المؤمن وعلى جهد المؤمن وأن القوة حقا هي قوة القلب القوة حقيقة هي قوة القلب قوة القلب هي تسعى قوت البدن ولذلك قال لنا المؤمن القوي أحب خير أحب لله من المؤمن الضعيف وفي كل خير والقوة هنا قوة الإيمان مع قوة الرمي اعتبروا مستطعت من قوة لكن قوه القلب هي المحرك لقوه الرمي اياكم انكم ما صابرون يغلب مئتين ويكون منكم 100 يغلب 1000 وهذا خبر معنى انشاء رزاق النسخ دخل فيه حتى لا يقال ان لا يدخل الاخبار هذا خبر معنى إنشاء وإياكم منكم مائة صابرة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهم الله أكبر فالأصل أن المؤمن يقاتل بعقيدة الأصل المؤمن يقاتل بقلبه وذكر عمد قال ما قتلنا قوم بعدة ولا عتاد انظر إلى الفوارق البعيدة في الأعداد غزوة مؤتة غزوة اليرموق القادسية كل الغزوات التي الذي كانت بين المؤمنين وبين الكافرين لا يمكن أن ترى يعني معادلة قط في مسألة القتال في العدة والعتاد ولأننا لم نقاتل القوم بعدة ولا ولا بعدها نقاتل القوم بالإيمان نقاتل القوم بالإيمان بالكفر والإيمان فهكذا حزب الرحمن هم ما ارتقوا إلى أن يكونوا حزب الرحمن إلا أنهم يقاتلون بالجنان ما يقاتلون بالبنان يقاتلون بالجنان ولأن القوة حقا قوة, قوة القلب نعم قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فياكم منكم فياكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين يبقى خفف من واحد العشرة إلى واحد واثنين فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين أي خفف الله عنكم وهذا النسخ والنسخ كما قلنا نسخ في القرآن ثابت خلفا للمعتزلة النسخ في القرآن ثابت خلفا للمعتزلة المعتزلة يقولون لا نسخ للتبدي طبعا ما أنهم لا يعرفون لا تعلمون كيف كيف الاعتقاد في الله جل فعلها يقولون من الناس قلب الناس طلب التبدي يعني بدأ لله ما لم يكن قد بدأ له قبل استغفر الله ونحن نعتقد بأن الله جل فعلها يعلم يعلم مكان ما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه جل جل فعلها فخفف الله جل فعلها لأنه علم أن فيهم ضعفة خففة بسبب ضعفين فكان الثبات الواحد أمام عشرة فجعل الثبات الواحد أمام الثاني يعني معنى ذلك أنه يجوز أن يفر أمام الثلاث وإن كان هذا ليس مستحب الرخص له لكن لو أخذ بالعزيمة هذا الأصل أنه يكون مقبلا غير مدبر أبرزين يقول للنبي الأمين أولا يضحك ربنا قال يضحك ربنا قال وما الذي يضحك الرب قال أن تخلع اللأمة يعني الدرع الذي تلبسه أنت أن تخلع اللأمة وأن تدخ يعني مجابهة لأهل الكفر وأن تقتل مقبلا غير مدبر وقوة الصبر في القلب طبعا نعم قوة الصبر في القلب قال رأى البخالاء بن عباس أنه قال لما نزلت قال تعالى وإياكم منكم أشونا الصابرون يغربوا مئتين شقة ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف من رب العالمين ألا نخفف الله عنكم وأعلم أن فيكم ضعف فلما أخفف عنه من العدة أي العدد نقص من الصبر بقدر ما يخفف عنه الله أكبر كما قلنا في القاعدة الشرع يجر القدر يجر الشر أو الشر يجر القدر قلنا بأنه ما, وقع ما حل شرعا ما حل شرعا رفع ضرره قدرا وما حر شرعا نزل ضرره قدرا هم لما كان المؤمن يقف أمام الأشرين نزل على قلبه الصبر بقدر الأشرين لما خفف أن الواحد يثبت أمام الاثنين نازل في قلب الصبر بمقدار الاثنين فقط والله على كل شيء قدير ولذلك قال الله تعالى والله مع الصبرين هنا الله تعالى يبشر بالنصر ويأمر بالثبات والثدات فإن, فإن, فإن مع الصبر النصر فإن مع صبر النص لأن في الصبر فواية كثيرة جدا وحكم تربية النفس وأيضا ثبات القلب وفيها أيضا إظهار صدق العبودية لله وصدق البيع لله وأن الروح رخيصة في فدى لدين الله جل وعلا هنا يحب الله أن يرى ذلك من عباده الله تعالى ما كان هنا, هنا المعتبة لنفعها نسخ, نسخ نسخ تلاوة وحكم نسخ تلاوة دون حكم نسخ الحكم دون التلاوة نعم. نسخ تلاوة وحكم كعشاق رضاعات مشبعات نسخ تلاوه دون دون الحكم يا شيخ ويا شيخه اذا الزانيه نسخ الحكم دون التلاوه والذين توفوا منكم ضررن ازواجهم ونساء الذريه من حول غير اخراج فنخرجنا فرجنا عليه فيما فعنا بانفسهم ما كان لنبيه أن يكون له أسرى هذا عتاب رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر ما عندي في حقيقة الأمر أن أبي بكر وافق القدر موافق الشرع ما كان لنبيه أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخير والله سبحانه أم العظيم لما أرادوا الفدى وأن الفده ينفع ويقوي الأمة الإسلامية وأن أيضا عدم القتل من أجل أنهم إن أسلموا وكان منهم أن يسلم يكون عونا للنبي صلى الله عليه وسلم كذا كان فكر أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر أبي بكر فقال ذلك وكان نبي أميل إلى قول أبي بكر أما عمر قال لا ما أرى ذلك أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأطيح وتعطي شو بعنقك وتعطي عقيل بن ابي طالب لعيدنا ابي طالب فيضرب عنقه وتقعط محمد ابي بكر فيضرب عنقه وتعطي فلان لفلان ليعلم الله انه لا هواه ولا موده في قلوبنا لا الكفر نزل القرآن بما قاله عمر بن الخطاب رضوان الله قال ما كان لنبي أن يكون له اسرى حتى يسخن في الق في في, في الأرض. يعني تسيل الدماء لأن الذي الذي أراد أن يكون غصه في حلق الدعوة وأن يكون شوكة توقف الدعوة وأن يكون صادا للدعوة إلى الله جلال لا بد من قتله حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا الزائل المال الذي لا يساوي شيئا ولا يقويكم في شيء الذي يقويكم هو البيع الصادق لله جلال فعلا وقتل أهل الكفر لا هوادة معهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم أعدام العظيم. فهنا هذا عتاب كما قلنا إن السلام رقيق مع أبي بكر على مسألة الفدى للأسرى فقد قال الله تعالى لا ينبغي لنبي أن يأخذ الفدى من الأسرى إلا بعد أن يكسر فيهم القتل والجراح حتى يعلموا أنه لا هوادة لهم في أهل الكفر ويبالغ في ذلك أتردون أيام هنا يعني أغذى عرض من الدنيا عرض دنيا الدنيا زائل حطام الدنيا زائل فاني لا يسوي شيئا وثواب الأخرة بإعزاز الإسلام وأهله وقتل أعدائه ونصرة الدين يعني أعظم عند الله جلال فعلا أجراء قال لولا كتاب ولولا حكم من الله سابق في الأزل وهو أن لا يعذب المشتهد لا أصابكم في أرض الفدى من الأسراء عذاب عظيم وإنما أمر تعالى بالإثغان في الأعداء وإن غزوة الدكات أول غزوة من غزوات المصريين في الجهاد فكان لابد أن تكون النكاية أعظم ولابد أن يرى الأعداء شراسة أهل الإيمان على حفاظا على دينهم وعلى راية نبيهم صلى الله عليه وسلم فيترجح جانب الشدة عن جانب الرحمة في هذا حتى لا يفكره في مساءة الكرة مرة ثانية وغز المسلمين أيضا والوقوف أمام أهل, أهل الإسلام جاء في بعض الوقت عنه عنه لو نزل العذاب يعني في في في الاغز في اغز الفدى لما نجا احد غير عمر بن ثم ولان العتاب كان رقيقا ثم طيب له الاغز طيب له الاغز قال فكلوا مما غرمتم حلالا طيب فانتهى في عاقبه الأمر إلى موافقة القدر وأنا بوافق قد وافق القدر في ذلك فكل مما غنمتم حلالا طيبا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله غَفُورُ وَرَحِيمُ أي من الغلايا من تروا من أعادكم المشركين فقد حل الله لكم ذلك وطيب لكم المكاسب في هذا فليثمرت جهودكم وجهادكم وخافوا ربكم واتقوا الله جلو على وانصروا دي دين الله جلو فعلا واخلصوا العمل لله جلو فعلا وهذه أيضا كانت من صدائل أن يسسلم على على غيره قال فضلت على أنبياء بست وذكر منها فكان وقال وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبل وهذا هذه رحمه من الله جل وعلا رحم الله فيها النبي ورحمه الله فيها ابي بكر ورحمه فيها الصحابه والله تعالى عالم ضعفهم فخفف عنهم ثم غف عنهم ايضا باحلال الغنائم فما قال الله تعالى يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا كل في أيديكم من الاسرى يعلم له في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما اخذتم منكم غفر لكم الله وهو الرحيم هذه نسله جبريل خاطر العباس ومسل العباس لان العباس دعا للاسلام قبل قبل ان يؤسر وكان اسيرا في بدر ف ف العباس دفع له هو دفع ل ودفع, ودفع غيره من ابناء عم ابناء والعباس قال لهم أنه كان مسلم فلم يقبلوا منه حتى حتى دفع الجزية أو حتى دفع الفدة له العقيل والغيره وقع في الفلس شوف شوف هو ولذلك قال للأصحاب أضعفه على العباس الفدة خليه مضعفا أضعفه على العباس يسخن يعني يجرح يقتل أضعيفوا على العباس الفدى أي خذوه منه مضاعفا وأيضا أخذوا منه الفدى لنوفل والعقيل والعباس قال للنوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم لقد تركتني أتكثف الناس ما بقيته أي أسألهم معون منه مدة عمري قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أين الذهب الذي تركته عند زودك أم الفضل فقال أي ذهب؟ قال الله مصطفى إنك قلت لها إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث الأمر فهذا الذهب يكفيك ولأولادك مدى العمر ودفنته, ودفنته أنت أم الفضل قال يا ابن أخي من أخبرك بهذا؟ قال الله أخبرني به ربي فقال أعباس أشترك الله أن محمدا رسول الله وأنك نبي صادق قال ما كنت أعلم أنك رسول الله قبل اليوم وهذا ما يعلمه أحد ولا اطلع عليه أحد غير غير أم الفضل فقد دفنته في سواد الليلة قد أيقنت الآن أنك رسول الله ثم فد نفسه هذه الرؤية يعتمد عليها من قال بأن, بأن العباس ما كان مسلما هو صحيح يعني الغالب عنده التفسير فرجحه التبر على ما أذكر أنه أن العباس كان مسلما وخرج مجبرا معهم العباس كان مسلما ولما خرج خرج خرج مجبرا فقال الله تعالى هنا جبرا لخطر العباس والغير والأمثال وأطراب وأقرانه قال قل لمن في أيديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا الإيمان والصدق والتوبة والأوبة يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وهذا حدث مع العباس العباس ذهب للنفس السلام في العطاء قال من ثوبك أخذ فأخذ من الزهب وملأ ثوبه وهو يمشي ملأ أيضا غير الثوب فقال للسلام احمله عني قال لا احمله ما تحمله أنت فترك بعض المال وجاء يحمله ما استطاع حتى استطاع أن يحمله وكان مكملا تاما بالذهب وهذا كان تعود الله له سبحانه وجل جل في علاه وأيضا عباس قال قد أعطاني ربي زمزم ومحبا لي بها جميع أموال مكة وأنتظر المغفرة من ربي لما أنزل وجعاء كل من في أيديكم من الأسرة وفد نفسه بمئة مئة أقية من ذهب وفد ابن أخيه بأربعين أقية قال أعطاني ربي استقايا ولو بأموال مكة بأسرها وأنتظر المغفرة والله يغفر له عباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه لما, لما تكلموا عن القتل نهى عن قتل العباس وكان من الخطاب يقول للعباس والله إن اسلامك احب الي من اسلام الخطاب لاني سمعت الرسول الله يقول بذلك ويحب ذلك قال تعالى ويريد خياناتك فقد خان الله من قبل فامكن منه والله عليم من حكيم انظر اهل الكفر لا بد أن ترى منهم الخيانه الخيانة والغدر هذه صفات الصفات السيئه في اهل الكفر فترى منهم خيانات يريد خياناتك فقد خانوا الله من قبل فأم كان منهم والله عليم حكيم هنا لابد أن تفهم أن الله على في كل القرآن ما أتى بمقر الكافرين وكيد الكافرين وخداء الكافرين واستهزاء الكافرين إلا وقد قابلهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم قالوا انما نحن مستهزئون الله يستهزئ به أما في الخيانة فلا لأن الخيانة نقص من كل وجه أما المكر والكيد والززاء فهو كمال من وجه نقص من وجه فحينما يكون كما كمالا نصف فيها الله جلال فعلها حينما يكون نقصا فلا نصب فيها الله جلال فعلها نعم وإن يريدوا خياناتك فقد خانوا الله من قبل فأم كان منهم والله عليهم حكيم وإن كان أيو أن كان أولئك الأسرع يريدون خياناتك بما أظهروا من العهد على عدم محربتك وأعانت المشركين عليك فقد خانوا الله من قبل في من قبل غزة بد فقواك الله أمكنك من رقابهم فإن عادوا للخيانة فسيمكنك الله منهم أيضا فإن الله لا يترك لأهل الكفر ولا يد أهل الكفر أن تطال أهل الإيمان لأن الله بالمرصاد لأولئك الكفار الفجار. وإن الله قد, قد ألزم نفسه بنصر المؤمنين ولذلك قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة للمتقين لكنه البلاء للتمكين وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين أمنوا معه متى نصر الله لا إن نصر الله قريب والخيانة أعظم أعظم من أعظم ومن أسوأ صفاته الالكافرين ولذلك المؤمن لا يمكن ان يكون خائنا نعوذ بالله من خذلان نعوذ بالله من خذلان نعوذ بالله لا سيما ان اعظم الخيانه خيانه الله خيانه الرسول قال الله تعالى ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن فامكن منهم وفي الحديث أن كان في ضعف يعني صحيح حقا المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب إن الذين آمنوا شوفنا يرجع هنا يقول في مساء مهمة مساءة الولاء والبراء إن الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا بأموالهم هذا هذا هذا الكلام على المهاجرين الذين صدقوا الله ودعوا في علاه وباعوا أنفسهم حقا لربهم إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وهجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض أين المؤمنين صدقوا في دعوة الإيمان وتركوا الأهل والخلان والأوطان والمال والنسوان وغير ذلك تركوهم لله جل في أولا حبا في الله وحبا في رسوله وجهادا, وجهادا في سبيل الله نصرة لدين الله جل في أولا لعزاز الدين الله هم المهاجرون الذين هجروا من مكة ونازروا للمدينة ثم المتح في الأنصار الذين آووا, آووا ونصروا وهؤلاء هم الأنصار هؤلاء الأنصار الأخيار الأبرار نعم فلذلك قال الله جريف على الأنصار, الأنصار المهاجرين أو أولئك لشرف المكان لصدق الفعال أيضا لجميل الإحسان قال أولئك بعضهم أولياء أولياء بعض في الولاء يعني المحبة القوية والنصر ولذلك آخر أنه بالسلام بين المهاجين وبين الأنصار حتى أنه كان يورث بعضهم بعضا فكان إدمات الأنصاري وارثه أخو المهاجري وإدمات المهاجري وارثه الأنصاري بأخوة الدين التي كانت أقوى بكثير من أخوة النساء فالله تعالى ولدين امله ولم يهاجروا ما لكم من مولات هنا الحب والنصر يفديه, بروح أو يفديه بروحه او افديه بروحي ولدين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايه من شيء ما في ولايه لا تنصرهم ما داموا لم يهاجروا ولدين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فان فان الحق عندما يهاجرون لتظهر صدق صدق البيعه لله جل وصدق النصر لدين الله جل فعلها فما لهم عليكم من نصر حتى وفا์جوه لكن قال الله جل فعلها حتى نز 매� استنصروكم في الدين اللي مرح لثناث في الدين لو كانت المقاتلة على قطعة أرض على زر على حصاد على مال لا مناصرة وإن كان مسلم وكافر وإن كان مسلم وكافر عندما قالوا وإن استنصروكم في الدين فعليكم من نصر وجوبا عليكم من إلا على قوم بينكم وينهم مثاق والله من يتعملون بصير والمعنى إذا كان هناك معاهدة بينكم وين قوم وهؤلاء الذين لم يهاجروا ولم يختلطوا بكم قاتلوا هذا القوم واستنصرواكم فلا نصر أن بينكم وينهم معاهدة لأنه بينكم وين هؤلاء الكفار معاهدة إن نبستم إليهم العهد هذا كان لكم لكن مدامة المعاهدة موجودة لا تنصرون إذا قال الله بما تعملون بصير إلا عقون بينكم بينهم ميثاق فإن طلبوا النصرة في الدين فعليكم أن تنصروهم على عدههم لأنهم إخوانكم في الدين إلا إذا كان بينكم وبين القوم معاهدة فلا يجوز نغض العهد هكذا خلق الإسلام هكذا خلق الإسلام قال اذهب نفي بعهدهم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فلا جوز نقضى عليه. والله رقيب على أعمالكم وعلى قال قالوا الله بما تعملون بصير اعلموا أن هذه أحكام الإسلام ولا أحد يعني يغيينكم فأن تجهلوا هذه الأحكام فلا تخلفوا طاعة طاعة وأمره سبحانه وجل فعلا هنا مسألة الأخوة في الله أخوة الموجود الأنصار وأمر بنصرته وأمر, وأمر بمحبته والأخوة بين الموجود كانت كان يكون فيها التوارث وأيضا لترى هنا المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه وأيضا قول النبي سعヤوه قولا فصلا في هذا الباب قال, قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه وقال أيضا انصر أخاك ظلم أو, أو مظلومة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 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذين بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير يعني الكفار فليس بينهم وبينه بينكم وبينهم بينهم صلة لا تورث ولا مواله وان كان هناك معاهده ان كان هناك مسالمه إن كان هناك عقد أمان يعني مستئمن يكونون مستأمنين نعم حتى ولو كانوا من الاقارب من الأباء أو الأبناء وكانوا على الكفر وهم في الكفر والضلال فكل أهل الكفر من لا واحد يواري بعضهم أنت ترى يواري بعضهم كل الكفر من لا واحد يتحدون اتحادا تاما على على أهل الإسلام هم يتولى بعضهم بعض وهذا معنى النهي على أن تتولى أهل الكفر وقال جاءت الأدلة الصريحة في ذلك. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولى منكم فأناه منهم والخول الله تعالى يا الذين أمنوا لا تتخذوا الذين تتخذوا بينكم هزوا ولعبا الذين أغطوا الكتابة من قبلكم والكفار أولياء نعم وزيال قال هم يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا وفإن فإن فلا تولهم إلا ما كان منهم وإلا ما تفعلوا ما أمرتم به أن, أن تتولوا أهل الإسلام وأن تتبراه من أهل الكفران قال, قال الله جدا تحصل فتنة عظيمة تكون فتنة في الأرض وفسادة كبيرة وما فسادة جسيمة لأنه يعني سترتب على ذلك أمور أول شيء من, من هذه الأمور تميع العقيدة أول شيء ما فيش مولاة تميع العقيدة كما يحدث الله الذي نراه الآن لأنهم يجلسون يدندنون ويتحدثون على تميع العقيدة بمدهنة أهل الكفر لأنهم لا يسعوا كفار ومن قالوا أنهم كفار وطبعا بقى كلام أعجب من العجب يقال على تنحية هؤلاء من الكفر وهم كفروا وجاء المسيح بكفرهم وصرح بذلك يا بني إسرائيل عبد الله رب وربكم إنهما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظالمين من أنصار هما قال الولد قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدها لقد جئتم شيئا إدى تكاد سموتا يتفطرن منه تشق الأرض ويخلو الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وهما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده المدهانة في كفر الكفرة هذا تضيع للدين هذه اول المفاسة في مسألة عدم والبراء مع أهل الكفر الأمر الثاني تقوية الكفرين على المؤمنين تقوية الكفرين على المؤمنين الامر الثالث فساد الإيمان على اهل الايمان فساد الايمان على اهل الايمان نعم وجاء الله تبارك وتعالى تقول في الأرض وفساد كبير قال والذين امنوا هاجروا واجهدوا في سبيل الله اعاد الكلام على على الفصيل الرائع الذي باع نفس والثمين لله جل في علاه وقد ترك الاوطان والاهل والخلان من اجل نصرة من اجل نصرة ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه والذين امنوا ولم يهاجروا في سبيل الله والذين آوا الفصيل الثاني والفصيل الثاني اهل النصرة والذين آوا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا الله عز وجل ثبت الامان في الجنان هم المؤمنون الحق لهم مغفرة ورزق كريم فهم المؤمنون كاملوا الإيمان لهم مغفرة ما حدث معهم من الزلل والنقص والمعاصي الله جلاله يرفع عنهم ذلك الله جلاله يرفع عنهم ذلك يستر عليهم ولا يعجلهم بالعقوبة لهم مغفرة ورزق كريم فانظرنا أيضا يؤملهم بالرزق الكريم وهو الجنة التي عدها الله لهم قال الله تعالى أعددتوا, أعددتوا, أعددتوا لعبادة الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لما سمع الفضو سيعة قال تلك هؤلاء الذين غرستوا كرامتهم بيدي بيدي الله جعل غرسة كلامة أهل الفردوس الأعلى بيده سبحانه وتعالى من, من, من, من يكون فيها النبي يكون فيها الأنبياء السعداء الشهداء الصديقي الصديقين أيضا في هذا الباب ونحن نحن في تميع العقيدة الآن نحن في تميع العقيدة وترك المؤلاء قصر شريط المؤلاء كما يقولون قطع وريد المؤلاء مقطوع بد ان يوصل والحمد لله انه قد يوصل والله تعالى ارحم بالعباد من انفسهم قال الله تعالى من بعده شو الفرق السابق وغير السابق والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم لانه قد صار نفس النهج وصار نفس السبيل والذين امنوا من بعده هاجروا وجاهدوا فمعكم فاولئك منكم واولوا الارحاني بعضهم اولاد بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم قال واولوا الارحام نعم فادي فيها الصف الثالث وهم المؤمنون الذين هاجروا بعد بعد الهجره الاولى فحكمهم حكم المؤمنين السابقين نعم في الثواب الهجرة لهم في الثواب نعم والنصره الحكم الله ده في علاه بالسابقين تفضلا منه وكرما وترغيما في الايمان والهجره ايضا قال فاولئك منكم منكم شوف منكم لكن طبعا أجل السبق معلوم لأن نمسي سلم لما سمع خالب بن, بن, بن, بن الوليد اشتد على عبد الرحمن قال يعني أنتم تترفعون عليها ببعض أيام سبقتمون بها للإسلام قال النمسي سلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغى مد أحدهم ولا نصيفا فألحقهم به ترغيبا في الإيمان والهجرة وهؤلاء كما قال بعضهم أن هذا هو هم التابعون بإحسان الله. الله عنك يا حمدي. أحسن الله عليك وسيس حمدي وأحبك الله لأن أحبتنا في نص الله أن يرضى عننا وعنك. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هم الذين كانوا التالين الذين جاءوا بعد الرعيل الأول في الهجرة الأولى الهجرة الثانية هم هؤلاء راضي الله عنه وراضوا عنه قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في, في كتاب الآية أصحاب القرابات والنسب أحق بالتوارث من الأجانب فيارث الأب ابنه والأخ أخاء وهم أحق بالميراث من غيرهم في حكم الله تعالى وفي شرعه وهذه الآية نسخة لما كان عليه التوارث بالحلف أو التوارث بالأخوة التي آخر بها النبي صلى الله عليه وسلم المهجين والأنصار هذه نسخة كل ذلك وصار التوارث بالنسب نحن قلنا أن التوارث له أسباب يعني بسبب وبنسب أما بالنسب فالقرابة والعصبة وأما بالسبب فالمصاهرة قال ابن عباس آخر رسول الله, رسول الله بين أصحابه وورس بعض بعض بعض بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية فتركوا الإرث بالأخوة وتورثوا بالقرابة وبقت الأخوة الإيمانية على ما هي عليها قوله تعالى أن واحتج بهذه الآية من قال بجواز الإرث لأولي الأرحام وإن كان قال الشفعي والجمهور قالوا إن لم يكن إلا أولي الأرحام فالمال إلا في يكون إلى بيت مال المسلمين في مصالح المسلمين وهم أولا صراحة لما الأحناف والحافية والحامبلة يقولون بإرث أولي الأرحام متى يكون إن لم يكن هناك عصب إن كان عصبا فلا إرث لدول الأرحام وهنا من حكمة تلعجوا على أن تبقى الإخوة الإيمانية خفاقة عالية نعم وأمر الدنيا يدخل الدنيا مع الجميع فلذلك حتى لا تشوهج بأمور الدنيا والنظر للدنيا صار النظر إلى ما كان من ثواب في الجنة في أعالي الجنة وأنظر إلى اللفتة العظيمة يفتتح الله الصورة بذكر فضائل الجهاد في سبيل الله وحكم الغنائم وأن الله جعل من عليهم لضعفهم بحل الغنيمة وختمها بذكر فضائل الهجرة والنصرة لدين الله جل, جل في علاه حتى يرتبط الصدر بالعجز ويعلم أن أعظم ما يقدمه المرء في هذه الحياة أن يقدم الحياة أن يقدم روحه لربه سبحانه جل في علاه رب الأرض والسماوات نعم وختمها بأن الله بكل شيء عليم والله أعلم بالقلوب لذلك آخر بين المهاجرين وأنصار ورفعهم درجات وأعلم بالكافرين الذين يوالي بعضهم بعضا على الإسلام وعلى أهل الإسلام الفواذ المصمتة الأخوة الحق والأبوة الحق هي أبوة الإيمان والدين ولكن لا إله إلا الله الولاء والبراء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قد كان لكم في إبراهيم رضي معه أسوة حسنة قولوا لقومين إن أبراء منكم تعبدون من دون الله كفرنا بكم وأدى بيننا وبينكم الأعداء والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحدا أصولياً يجوز القول بأن النبي سلم يجتهد ويخطئ فالشرع لا يقرع الخطأ فيصحح له التصح والتشريع أصولياً للنبي الاجتهاد من أحسن الظن بالله كالله عند حصن ظني يعني نبي حسبك الله هو الذي يكفيك من أعظم مقاصد الشريعة من أعظم مقاصد الشريعة تأليف القلوب من أعظم مقاصد الشريعة تأليف القلوب نريد أن نفتتح براءة لو في سؤال سريع ممكن نجب عنه وندخل في سورة براءة إن شاء الله